بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه امزه <تصفيق> الذي جمع ما <مالا> له وعدده <تصفيق> يحسب ان ما له اخلده كلا ليوم بذن في الحطامه <تصفيق> وما ادراك ما الحطامه <تصفيق> نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده.